حريه الاوطان هذا حسين من دنا منه بكربله هذا حسين من دنا صرحه وقد استقل أحرار منه بكربله حريه الاوطان تولد قلبها وشبك به الاكوان حريه الاوطان وجع صبط النبي الهادي نزف دم ما افثر الغبرة توزع جسمه بالميدان وسفى وانسحق صدره تفعر السبغ ناتوصه يصب الحوم دم نحره وستقليش ريد حسين أبحته وقليش الفكرة ماذا أراد الصبت من دبح الولى والجسم منه بكرب لائم ماذا أراد الصبت من ذبح الأولى والجسم منه بكربلاء مجدلا فالجسم في الميدان عار بلى أكفان شنف به الأكوان هذا حسين من بلى استقل أحرار منه بكربلاء هذا حسين من بلى صرح الأولى استقبل احوارا من غب كربلا حريه الاوطان تحيل كل برهان وشغلت به الاكوان حريه الاوطان سؤال مطوق بحسره لسان الدنيا وتردد عجب ليش الصبو الزبح وصبح فوق الثرم والسد الجواب من الأبات اليوم إجا وكل حر إلا يشهد جبح لجل الديانة وصار منار بها السماء قد سار من أجل الديانة مرشدة وبصحبه الأبرار ثار على العيدة قد من أجل الديانة مرشدا وبصحبه الأحرار ثار على العدى ولشرعة الديان قد وسد الكثبان وشدت به الأكوان هذا حسين من بنى صرح الأولى وقد استقل أحرار منه بكربل هذا حسين من بدأت صرح الأولى وقد استقل أحرار منه بكربل حرية الأوطار تدي لك البرهان وشهدت به الأكوى حرية الأوطار المناقب والغيام كلها قدت تتمثل بشخصة خير على السنن تدري صبح يولي هك الحرصة تقطع جسمه وتوزه وخذ من الثهر حصة تكثر عان الكيان الدين حمل شم لوعة شم غصة الحر والمغداد لا يخشى الردا وكذل حسين لدينه صنع الفدا والحسين الحر المغداد لا يخشى الردى وكذل حسين لدينه صنع الفلا قد علم الفرسان لتنحني لهوان وجدت به الأكوان هذا حسين منه بكربل هذا حسين من بلى صرح العلا يستقبل احرار منه بكربلاء حريه الاوطان تهيل قلب برهان وشبك به الاقوى لقى حسين الظلم حاكم وسفو الأمة متحيرة رجس يحكمها واستعبد أهاليها وعلن كفرة لجل هذا الصبط بالسيف علن ضد الرجس ثورة جمع باسم الشرع أنصار غير وتجرع الجمرة لله أنصار وفت لإمامها لتعيش أحرارا برغم حمامها لله الله أنصار وفت لإمامها لتعيش أحرارا برغم حمامها ذا ديدا لا تقبل الخسران وشدت به الأكوان استقل احرار منه بكربلا هذا حسين نندى لا صرح لنا وقد استقل احرار منه بكربلة حريه الوطن فيلى قلب يرها وشغلت به الاكوان عظيم بثورة المظلوم نسم للأمة حرية مثل جدا النبي الهادي ومع دين العبودية تعلمنا بفكر نردون نصد الظالم وغية وبهما نخضع الخوان ترك دين وشر الدنيا بالحق نصدع والحسين شعارنا ويخط دربنا للولاء مسارنا بالحق نصدع والحسين شعارنا ويخط دربا للولاء مسارنا نبقى بكل زمان سيفا على الطيان ودت به الاكوان <تصفيق> بكربله يا لا حسين من بلا صرحا لا قد استقل احرار منه بكربله حريه الاوطان فيلك البرهان وشهدت به الاكوان حريه الاوطان البلاد بكل شبر اخذت معالم نهج ابو ترشح في البلد بدماه لأن بطف نزاف دم الأبات بكل عصر تنعى وصفت بهداف ملتزمة وتحرر كل وطن بحسين وقدر صوت على كل طغمة ما غاب صوت للشهيد وما خفى لي نهجا للنبي المصطفى ما غاب صوت للشهيد وما خفى لي وعيد نهجا للنبي المصطفى وبذلك الرحمن قد خلد القرآن وشدت به الأكوان هذا حسين من صرحة وقد استقل أحرار منه بكربل هذا حسين من بدا صرح العلا وقد استقل أحرار منه بكربل حرية الأوطان قل بورحان وشبك بي الاقوان رجيت